بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الكثيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه الهندة كتاب توحيد الألوهية مقدمة الكتاب قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه قدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. العالم بما كان وما هو كائن، العالم بما كان وما هو كائن وما سيكون. الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الذي يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون الذي دل على وحدانيته في ألوهيته أجناس الآيات وابان علمه لخليقته ما فيها من اتقام المخلوقات واظهر قدرته على بريته ما أبدعه من أصناف المحدثات من اصناف المحدثات وارشد الى فعله بسنته تنوع الاحوال المختلفات وأهدى برحمته لعباده نعمه التي لا يحصيها إلا رب السماوات وأعلم بحكمته البالغة, وأعلم بحكمته البالغة دلائل حمده وثنائه الذي يستحقه من جميع الحالات لا يحس العباد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه لما له من الأسماء والصفات وهو المنعوت بنعوت الكمال وصفات الجلال التي لا يماثله فيها شيء من الموجودات وهو القدوس السلام المتنزه أن يماثله شيء في نعوت الكمال أو يلحق شيء من الآفات فسبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا الذي خلق السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما مبشرين لمن أطاعهم بغاية المراد من كل ما تحبه النفوس وتراه نعيما ومنذرين لمن عصاهم باللعن والإبعاد وأن يعذبوا عذابا أليما وأمرهم بدعاء الخلق إلى عبادته وحده لا شريك له مخلصين له مخلصين له الدين ولو كره المشركون كما قال تعالى يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجا ليستقيموا إليه ولا يبغوا عنه أوجاجا وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأولين والآخرين وصفوة رب العالمين الشاهد البشير النذير الهادي السراج المنير الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد بعثه بأفضل المناهج والشرع وأحبط به أصناف الكفر والبدع وأنزل عليه أفضل الكتب والأنبياء وجعله مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله هو شهيد عليهم وهم شهداء على الناس في الدنيا والآخرة بما أسبغه عليهم من النعم الباطنه والظاهرة وعصمهم أن يجتمعوا على ضلاله وعصمهم أن يجتمعوا على ضلالة إذ لم يبقى بعده نبي يبين ما بدل من الرسالة وأكمل لهم دينهم وأتم عليهم نعمة ورضي لهم الإسلام دينا وأظهره على الدين كله إظهارا بالنصرة والتمكين وإظهارا بالخجة والتبليم وجعل فيهم علمائهم ورسة الأنبياء يقومون مقامهم في تبليغ ما أنزل من الكتاب وطائفه منصوره لا يزالون ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم الى حين الحساب وحفظ لهم الذكر الذي انزله من الكتاب المكنون كما قال تعالى إِنَّا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فلا يقع في كتابهم من التحريف والتبديل كما وقع من أصحاب التوراة والإنجيل وخصهم بالروايه والإسناد الذي يميز به بين الصدق والكذب الجهابذة النقاد وجعل هذا الميراث يحمله من كل خلف عدوله أهل العلم والدين ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين لتدوم بهم النعمة لتدوم بهم النعمة على الأمة ويظهر بهم النور من الظلمة ويحيا بهم دين الله الذي بعث به رسوله وبين الله بهم للناس سبيله فأفضل الخلق أتبعهم لهذا النبي الكريم المنعوت في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وملك يوم الدين وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله إلى الناس أجمعين أرسله والناس من الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال فلم يزل صلى الله عليه وسلم يجتهد في تبليغ الدين وهدى العالمين وجهاد الكفار والمنافقين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان وعز جند الرحمن وزل حسب الشيطان وظهر نور الفرقان واشتهرت تلاوة القرآن وأعلن بدعوة الآزان واستنار بنور الله أهل البواد والبلدان وقامت حجة الله على الإنس والجان لما قام المستجيب من معد بن عدنان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة يرضى بها الملك الديان وسلم تسليما مقرونا بالرضوان أما بعد فإنه لا سعادة للعباد ولا نجاة في المعاد ولا نجاة في المعاد إلا باتباع رسوله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 قالدا فيها وله عذاب مهين فطاعة الله ورسوله قطب السعادة التي عليها تدور ومستقر النجاة الذي عنه لا تحور فإن الله خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فلا عبادة إلا ما هو واجب أو مستحب في دين الله وما سوى ذلك فضلال عن سبيله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباب بن سارية الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو, في نحو من أربعين موضع من القرآن كقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقوله تعالى قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فجعل محبة العبد لربه موجبة لاتباع الرسول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 وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فما أوحاه, الله إليه يهدي الله به فما أوحاه الله إليه يهدي الله به من يشاء من عباده كما أنه صلى الله عليه وسلم بذلك هداه الله تعالى كما قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه, ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فبمحمد صلى الله عليه وسلم تبين الكفر من الإيمان والربك من الخسران والهدى من الضلال والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون من الفجار وايثار سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوجوا إلى معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا فات حصل العذاب فحق على كل أحد بذل جهده فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم والطريق إلى ذلك الرواية والنقل اذ لا يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور من قدامه فكذلك نور العقل لا يهتدى إلا إذا طلعت عليه شمس الرتالة فلهذا كان تبليغ الدين من أعظم فرائض الإسلام وكان معرفة ما أمر الله به رسوله واجبا على جميع الأنام والله سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبه ما أتم على أمته المنة قال تعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون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 الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به بعث في رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى عن الخليل: قبنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلّمهم الكتاب ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة وقد قال غير واحد من العلماء منهم يحيى ابن أبي كثير وقتابه والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة لأن الله أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك مما كان الرسول يتلوه هو السنة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه من حديث أبي رافع وأبي سعلب وغيرهما أنه قال لا ألفيننا أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حلال اختحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية ألا وإنه مثل الكتاب ألا وإنه مثل الكتاب ولما كان القرآن متميزا بنفسه بما خصه الله به من الإعجاز الذي باين به كلام الناس كما قال تعالى قل إن جتمعت الإنس والجن على أين يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وكان منقولا بالتواتر وكان منقولا بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من الفاظه وحروفه ولكن طمع الشيطان أن يدخل التحريف والتبديل في معانيه بالتغيير والتأويل وطمع أن يدخل في الاحاديث من النقص والازدياد ما يضل به بعض العباد فأقام الله تعالى الجهاب ذا مقاد أهل الهدى والسباد فدحروا حزب الشيطان وصرقوا بين الحق من البهتان وصرقوا بين الحق من البهتان وانتدبوا لشفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والمقصام وقام كل, وقام كل من علماء الدين بما أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الثقه الذين سقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي. الذي لا يسوغ عنه العدول ومنه الخفي الذي يسوغ فيه الاجتهاد للعلماء العدول وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية والإسماد فسافروا في ذلك إلى البلاد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا الأموال والأولاد وأنفقوا فيه الطارف والتلاد صبروا فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتجسد احدهم التراب وتركهم لذيذ الطعام والشراب وترك معاشره الأهل والأصحاب والتصبر على مرارة الارتباط ومقاسات الأهوال السعاب أمر حبي أمر حبيبه أمر حبيبي أمر حببه الله إليهم وحلاه ليحفظ بذلك دين الله كما جعل البيت مسابة للناس وأمن يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلما تحصل في الطريق وكما حبب إلى أهل القتال الجهاد بالنفس والمال حكمة من الله يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدى ودين الحق الذي بعث به رسوله ولو كره المشركون فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها لله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 وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرة في الدنيا بنوعين أحدهما سناء المسلمين عليه الثاني الرؤية الصالحة يراها الرجل الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له تقول يا رسول الله الرجل يعمل العمل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشر المؤمنين وقال البراء بن عازب سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربان الحافظون له من الزيادة والنقصان هم من أعظم أولياء الله المتقين وحزبه المخلِّحين بل لهم نزيه على غيرهم من أهل الإيمان والأعمال الصالحات كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات قال ابن عباس يرفع الله الذين أُوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم يؤتوا على الذين لم يأتوا العلم درجات وعلم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعله سلما إلى الدراية فأهل الكتاب لا إسناد لهم يؤثرون به المنقولات وكذلك المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يؤثرونها بغير اسناد وعليها من دينهم الاعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحال من العاطل وأما هذه الأمة المرحومة وأصحاب هذه الأمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصدق لذي عينين عصمهم الله أن يجمعوا على خطأ في دين الله معقول أو منقول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 فإذا اجتمع فإذا اجتمع اهل الفقه على القول بحكم لم يكن الا حقا واذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفيه، والله تعالى يلهمهم الصواب في هذه القضية، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية، وكما عرف ذلك بالتجربة، عرف ذلك بالتجربة الوجودية، فإن الله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما صدقوا في موالات الله ورسوله ومعادات من عدل عنه. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبه بالإيمان وأيدهم بروح منه وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظم الناس قياما بهذه الأصول لا تأخذ أحدهم في الله لوم تلائم ولا يصدهم, ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في احب الناس إليه عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقص شهداء لله ولو على انفسكم شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا يعدل هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفسرين وهم في ذلك على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب أن يبلغ عنه من شهد لمن غاب ودعا المبلغين بالدعاء المستجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع ألا لي؟ الا يبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع وقال ايضا نظر الله مر... امرئ سمع منا حديثا تبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه منه ثلاثه لا يغل عليهن قلب مسلم ثلاثه لا يغل عليهن قلب مسلم اخلاص العمل لله ومناصحه ولكن ومناصحه ولاه الامر ولزوم جماع ولزوم جماعه المسلمين فان دعوتهم تحيط من ورائهم فان دعوتهم تحيط من ورائهم وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيهاً ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعفى المبلغون لما أعفي المبلغون من ندرة ولهذا قال سفيان بن عويين لا تجد أحداً من أهل الحديث إلا وفي وجهه ندرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر ونظر والفتح أفصح ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي الله عنه إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فتأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإنما قال الشافعي هذا لأنه في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشافعي ايضا اهل الحديث حفظوا فلهم علينا